شف على هذا الغريب يا طبيب ممكن ادي من يقول الطب قدا يتبنك يا من عاد ستعالج بالموتى ما على لا تسالش معايا على عن عذاب وعلى انت تتكلم اغلا على هذا ام فاطمه شو اللي هو تقدر تخدمه هذا ام فاطمه شو اللي هو تقدر تخدمه يا طبيب عظم بعينك ثويل ما تجيب شل يشفي جرحا ما تجيب يا طبيب اكشف على هذا الغريب يا طبيب يمكن هذا جسمي يطريب يمكن هذا جسمي كل جريح من البشر لو حالة صعب شوفت أهلة بلسمة لو تمت في القرب يا طبيب بيدو تتعالج الغرب وبلشين هو وصفتك للمنجرح قلبك هذا كم طعن احتمال وما كبر جوع أمل هذا كم طعن احتمال ما جوع أمل يا طبيب من الوضع راسك يشيق بالنحية يا إيب لف المواضع بالنحية يا طبيب الجسم يطير ابا المنظر وخيط للهبل صوره مو سبين جعفر اذا ما تعرف جذور شي عدا من كم سنه مشتاقل ها تعلي هاي الشاكل تجاه بالجثة مأسورة حتى أعلام الفرح وزفة لوالها بتراح حتى أعلام الفرح وزفة لوالها بتراح يا طبي بتخيل الموقف رهيب من كريم ألمني من كريم يا طبيب اشف على هذا الغريب يا طبيب ممكن هذا جسمه يطير قل في يد المسيح هل شفت يترجم عدكم يجوز النبي بها الحالة يتأي اللي شلون ذات تدري بعد هذا أعز وأعظم هذا من طباء أكاد عيسى إبي هذا للطب مصدره وانت عجزك نعذره هذا للطيب مصدره وانت عجزك نعذره يا طبيب الله الكفيل الله الحسيب والنجيب رائح ولا يعود يا طبيب اكشف علىها الطبيب ممكن يدجسمه يطير هذا دج جسمه يطير هي طبيب بفحص قلبه يشهد على صابره وبملام ففتح جريح ثاني لو ذاك را هذا جاء مثل <متلاح> على الغبره ظل ثلث يا ما صعد فوق الشمر تدري ما صعد ما صعد فوق